ولكل يعني هر أهل ديانتك وجهة قبلية كهي هو موليها دبر خدتا في قبل الخيرات بجهين لازل خيرا بك قصة خيرا بك بلاس براهيك بك شكرا خدتا بخو بو أخرتا سر أينما تكونوا يعني هرجها كهي الليبن وهين الليبن يأتي بكم الله جميعا قد تعالى وخرك رجى قيامة بئين وكومتك بحساب القلوة كبه إن أبدا اجدست خلاص ناظه إن الله على كل شيء قدير عندك خلاص ناظه يتكيبو يلسر همي تشتع بك شيء همي تشتع الشيطان والخوم كتنش قبرتوا استهينة مركة